هل كل من أخذ حق أهل البيت عليهم السلام ناصب لهم أو لا الذي يعتقده الشيعة الإمامية وأن أرى الله برهامهم أن الإمامة لأهل البيت عليهم السلام وأن ذلك بجعل من الله سبحانه وليس لاحد ان يسقطها او يتنازل عنها لان ما كان جعله بيد الله على نحو الحكم صرفه بيد الله سبحانه شانها في ذلك شان لا تثبت بالاسقاط ولا تزول بازالة غير الله سبحانه فكذلك الامامه ويترتب على الإمامة ومن أحكامها أن الإمام هو الحاكم في الأرض ولا يجوز لأحد أن يتصدى للحكم والإمام موجود إلا بعنوان النيابة عنه بتوكيلا شخصيا أو بتوكيلا عاما منه هذا هذا فيما يتبع حكم الامامه لو قلنا الامامه جعل الهي لكان ايس واالفق بما نعتقده من معنى الامامه وام الامامه بالمعنى الذي وقع الخلاف فيه بين المسلمين فهي حكم شرعي وضعي وهي الامامه التي يبحث عنها في علم الكلام هي رئاسه عامه نيابه عن النبي صلى الله عليه واله في احكام الدين والدنيا فهي حكم شرعي وضعي ومن تسدى للامامه وحكم المسلمين من غير الائمه الطاهرين من حكم عموم المسلمين كالذين كانوا في زمانهم عليهم السلام هل يحكم عليهم بالنصب او لا يمكن ان يقال ان ادائك قد عرف حتى اهل البيت عليهم السلام ولكن طمعهم في الكرسي وحرصهم على الرئاسه جعلهم يوثلون حتى اهل البيت عليهم السلام ويكتمونه عن الناس وينكرونه بانسينتهم وان كانت حدودهم متنعنتا بذلك وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم وقد قال بهذا بعض العلماء ولكن الجازم بهذا في غايه الاشكال بل الذي يراجع اخبار اهل البيت عليهم السلام في بعض الاشخاص الذين قال فيهم هذا العالم هذه المقاله نجد الاخبار متواتره في بيان شانهم بل تعرض صاحب البحار رحمه الله وهو من اخبر العلماء باحاديث اهل البيت عليهم السلام ومن اكثرهم تمرسا وامسا بكلام المحصومين صلى الله وسلم عليه تعرض لي حال بعض الناس فقال ان الاخبار فيهم متواتره لو جمعت لبلغت مجلدا بالمجلدات ولا نحتمل مع كثره الاخبار في احد بحيث تبني هذا الحد الا يكون ناصبيا فان مجرد الطمع في الدنيا والحرص على الرئاسه لا ينبغي للانسان الى هذا الحد ما لم يكن من يدعي اهل البيت عليهم السلام على ان شواهد الاحداث وما روي من الوقائع يدل على وجود بغض لاهل البيت عليهم السلام ولا يمكننا انكار دلاله الافعال على البغض نعم لو قلنا بمقاله بعض علماؤنا المؤثرين من ان الناصب ليس من يذلد اهل البيت دلال الناصب من يعلن بغضه لاهل البيت والافعال ليست اعلاما ومجرد دلاله الافعال على على النصب ليست كافيه في اثبات النصب لان المداره على الاعلام وليس على وجود البغض في قلبه من هو الناصب هذا بحث ان العلماء قد اختلفوا في تعريف الناصب فالذي عليه جمهور الشيعة وجمهور السنة ان الناصب هو المرجئ لأهل البيت وذهب بعض علماء المعاصرين الى ان الناصب من يعلن ضربه لأهل البيت واخذ ذلك من المعنى اللغوي المتقدمون ان الناصب هو المضرب وكذا المعاصرون المعاصرون ايضا جمهور علماءنا المعاصرين على ان الناصب هو المضرب لأهل البيت فاذا اذا قلنا بان يعني ما قاله المشهور ان الناصبه هي المضرد فيمكن الاستناد الى افعال اناس في اثبات نصبهم وهذا بخلاف قول بعض المعاصرين فان الفعل لا يدل على النصب بل ان النصب يستفاد من بعض الافعال الخاصه لان بعض الافعال تدل على الكراهية وليست فيها دلالة على إعلان الكراهية فلا يستند إليها في إثبات النصب لأن النصب ليس الكراهية وبعض الأفعال تدل على إعلان الكراهية مثل أن يأمر مثلا أحد بأن يسب علي عليه السلام على المنابر هذا يجب يدل الم نصب حتى عند هذا العالم المعاصر لان السب على المناظر اشهار للكراهيه واعلان لها هذا بالنسبه الى بعض الاشخاص يعني هذا فيما يتعلق بالسؤال عن بعض الاشخاص ممن مضى وهل كانوا من الناصبين اولى